وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة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 فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أدراكَ ما قيام ي ناهم حامية بسم الله الرحمن الرحيم أَلْهَانَكُمُ كَثَافُر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِر كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ مَلَأْتَ رَوْنَهَا عَيْنًا لَكِيدٌ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ